Allahu akbar أشهدواً لا إله إلا الله أشهدواً لا إله إلا الله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 Hayya anassana Hayya anassana Ben ya la sana الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا رب